وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائع شرابه وَهَٰذَا مِلْحٌ شَرَابٌ وَهَٰذَا وَمِن كُلٍ تَّأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ وترى الفلك فيه مواخر لتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخ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 يكون من منقذ مير ان تدعوا لا يسمع دعاءكم ولو سميع مستجاب لكم ويوم القيامه يا بشركون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بغير جديد وما ذلك على الله بعزيز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 إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ